119. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إفن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 110. أيحب أحدكم أن يأتون كل لحم أخيه ميت فكرهتمو واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وَقَبَائِلٌ لِتَعَارَفُ إِنَّ أَكْرَمَكُم مِن دَهْلَ اللَّهِ أَثْقَابُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُ وَلَكِنْ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 بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأفوسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلم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 114. وعليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 115. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون